الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه, رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبة الكرام حديثي اليوم عن شخصية استثنائية في أخلاقها وفي منهجها وفي إيمانها وفي عبادتها وفي انتمائها هو حديث استثنائي عن شخصية استثنائية هو من صغار الصحابة عمرا ولكنه من أجلاء الصحابة قدرا حديثي اليوم عن صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الهاشمي صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في النصف من رمضان في السنة الثالثة من الهجرة النبوية وقد تزوج كما مر بنا علي رضي الله عنه فاطمة بعد وقعة بدر في شوال من السنة الثانية من الهجرة فولدت فاطمة بكرها وولدها الفذ الحسن رضي الله عنه في النصف من رمضان من السنة الثالثة من الهجرة النبوية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه فإنه أول ما ولد قال لعلي رضي الله عنه لا تفعلوا به شيء حتى تأتوني به فأتوه فحنكه ومزج صلى الله عليه وسلم ريقه بريقه فهو الذي أخذ من مشكات النبوة حسا ومعنى وقال ماذا سميتم ولدي؟ قالوا سميناه حرب قال هو الحسن وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وأخاه وهو الذي قال عنهما والحديث في البخاري وعند الترمذي هما ريحانتاي من الدنيا يعني أحب الخلق إليه ريحانتاي من الدنيا كان صلى الله عليه وسلم يخطب مرة فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران أي يتعثران في مشيتهما كمشيه الأطفال يقع ويقوم ويحاول أن يتماسك يعثران ويقومان فنزل وقطع الخطبة فاخذهما ثم وضعهما بين يديه ثم قال صدق الله حين قال انما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكن لهما مشاعر الود والحب والحنان والعطف فقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه وأحب من يحبه وفي صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام يأخذ أسامة بن زيد والحسن يضع كل واحد منهما في فخذه ثم يجمع بين ركبتيه عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وهذا في البخاري ورواية مسلم وأحب من يحبهما وكان يقول عن الحسن أيضا اللهم أحبه وأحب من يحبه وهذا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن ابن علي اللهم أحبه وأحب من يحبه ولهذا الحديث قصة قال أبو هريرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة يهودي بن قينقاع فجلس في فناء بيت فاطمة ثم قال أثم لكع أثم لكع أثم لكع ثلاث مرات قالت فحسبته شيئا فجاء الحسن يجري إلى رسول الله يشتد كما يفعل الطفل بوالده وجده حتى عانقه وقبله تخيل وصلهم قاعد في الحوش وقال لهنا الولد دوين قام ججاري جا أمه كان يتلبس فيه قلع نفسه وججاري جا وشافع واعتنق وقبله فقال النبي اللهم احبه واحب من يحبه قل يا الله حبه وحب الذي ونحن نشهد الله اننا نحب الحسن ونحب اباه فقد ورد في الترمذي والحديث في السلسله الصحيحه قال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وابوهما خير منهما لا السلام لكن يا اخي ابوه مهين ابوه سيد الناس سي سي يا اخي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 انتظره حتى ينزل منه هو يصلي بالناس حتى قضى نهمه من اللعب وكان يلعب على رقبه وظهر النبي عليه الصلاه والسلام حتى قال جابر بن عبد الله دخلت على النبي عليه الصلاه والسلام وهو حامل الحسن والحسين على ظهره يمشي بهما على اربع يعني بارك ليهن بيدنه الاثنين وبقرعنه ومركبهم جو الحوش او جو الغرفه فقال جابر متاعبا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 ويمص شفته لذلك جاء في حديث معاوية ابن أبي سفيان لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمص شفة ولسان الحسن قال والله لسان مصه رسول الله لا يعذبه الله أبدا صلى الله عليه وسلم قال أبو جحيفة والحديث في الصحيحين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه وقال علي رضي الله عنه الحسن بن أشبههم برسول الله وجها من الصدر إلى الرأس والحسين أشبهه ما أسفل ذلك يا السلام يا أخي الحسن أصلا من صدر الفوق والحسين من صدر وكان علي رضي الله تعالى عنه يجل الحسن وهو ابنه حتى من الطرائف التي حكاها الحافظ بن كثير في البداية والنهاية أن علي قال للحسن أخطب في الناس فقال له ولكني أستحي منك ولا أستطيع أن أخطب وأنت موجود قال اخطب وسوف أختب فاختبى علي خلف سارية فخطب الحسن خطبة بليغه فصيحة فجعل علي يهز رأسه ويقول ذرية بعضها من بعض وكان الخلفاء يجلونه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بأيام طبعا تخيلوا الحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة توفي النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان الحسن في السابعة من عمره صلى أبو بكر الصديق والحديث في البخاري وعند أبي داود الحديث في البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه بعد أن فرغ من الصلاة وجد الحسن يلعب فأخذ الحسن وحمله على رأسه أو فوق عنقه وجعل يقول بأبي شبيه بالنبي وليس شبيه بعلي وعلي يضحك قصة عجيبة الحديث في البخاري شال الحسن خطفه فوق رغبته زي ما زول بشي شافعه بدلد الكرعينه بقدامه بكو شايله ماسكه وعلي جنبه بيقول بأبي شبيههم بالنبي ليس شبيههم بعلي يرتجز بهذه الأبيات القصيرة وعلي رضي الله عنه يضحك وهذا صحيح فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال والحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام الحسن مني والحسين من علي وقد اختلف أهل الحديث في شرح الحديث بعد صحته فالحديث صحيح قد يراد بالشبه الشبه الحسي قلنا أن الحسن أشبه بنبي صلى من صدره إلى رأسه ولذلك كان محبوبا جدا بل ما تزوج الحسن بمرأة وفارخها إلا وهي له محبة تزوج كما قال أهل السير سبعين امرأة وبالرغم من ذلك كانوا يزوج فإن علي رضي الله عنه كان إذا خطب الحسن في منطقة ذهب اليهم وقال يقول نبني هذا مطلاق يعني كثير الطلاق فلا تزوجه يقولون والله لو أنه أراد أن يتزوج في كل لحظة لزوجناه طمعا في قرب ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام قال كل سبب وكل نسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي صلى الله عليه وسلم فقوله الحسن مني والحسين من علي يحتاج إلى فهم فقد يراد بذلك الشبه الحسي فإن الحسين أشبه فيما أسفل الصدر والحسن في الصدر والوجه أو يراد بذلك الشبه المعنوي فإن الحسن كان فيه أنات تروي والحسين كان فيه شدة وقوة وبأس كوالده وليست هذه صفة ذم لا لعلي ولا للحسين بل وإن الحسين إذا شابه عليا فقد فاز لو أن الحسين شابه اباه فقد فاز نعم الأب, نعم الأب أبوه رضي الله تعالى عنهم أجمعين وكان عمر بن الخطاب أيضا يجل الحسن ويعطيه أكثر مما يعطي غيره من أنداده ويقول لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقيل أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه حج خمسا وعشرين مرة ماشيا على قدمه وقد كان يقول إني أستحي من الله أن ألقاه دون أن أمشي إلى بيته على قدمي يا السلام يا أخي يا السلام زوجاته كان الحسن بن علي رضي الله عنه مزواجا كثير الزواج روى أهل السير أنه طلق في يوم واحد زوجتان طلق في يوم واحد زوجتين الأولى أسدية من بني أسد والثانية فزارية وبعث إلى كل واحدة منهما متعة عشرة آلاف فقالت الفزارية جزاه الله خيرا وقالت الأسدية وقد قال الحسن رضي الله عنه لمن أرسله اسمع ما قالت ورد كل واحدة منهما فقالت الفزارية جزاه الله خيرا أما الأسدية فبقت قالت متاع قليل من حبيب مفارق يعني مهما كان المال لا يساوي قربها منه فردها رضي الله تعالى عنه قيل أنه نام في مرة مع المرات مع زوجة له فزارية تسمى خول بنت منظور الفزارية فوق إجار يعني فوق بيت في سطح فعمدت بعد أن نام فربطت رجله بخمارها إلى خلخالها طلعت خمارة وربطت كراعه وخطته في الخلخال فلما استيقظ رضي الله عنه ووجد رجله مربوطة فسألها قالت خشيت أن يأخذك النوم فتنقلب فتموت من على الإجار فأكون أشأ مسخلة على العرب فشكر لها ذلك قلنا أن الحسن رضي الله عنه عرف بالحلم والأنات هو طول البال في جنازته بكى مروان بن الحكم بكاء شديدا فقال له الحسين بن علي أتبكي وكنت تجرعه ما تجرعه فقال كنت أفعل ذلك إلى احلم من هذا وأشار إلى الجبل قال نعم كتب بعاكسه لكن كنت بعاكس واحد احلم من الجبل ده الجبل كان الزعزع وما بالزعزع وهذه شهادة من مروان ابن الحكب إذن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وكان طبعا وهذه نقطة مهمة جدا وكان الحسن ابن علي ضد الرافضة والشيعة في أفكارهم سمع أن بعض الشيعة يقولون نحن شيعة علي ويزعمون أن علي سوف يرجع بعد ان مات قال كذبوا والله ما هؤلاء شيعته لو علمنا أنه يرجع لما قسمنا ماله وزوجنا نساءه فقد كان الصبت على عقيدة صحيحة هو من أئمة أهل السنة والجماعة وليس من أئمة الرافضة المنحرفة رأى الحسن بن علي رضي الله عنه بين عينيه في نومه مكتوب له قل هو الله أحد فأول أهل الرؤى هذه الرؤية على أنها دنو أجله وقرب موته مرض الحسن بن علي وعندما اشتد به المرض قال أخرجوني إلى الفضاء لأنظر إلى الملكوت فلما وضع في الفضاء ونظر إلى السماء قال اللهم إني احتسب نفسي عندك وهي عندي من أعز الأنفس واشتد عليه المرض ودنا فراقه فأصابه نوع من القلق والحزن فجاءه الحسين وقيل في بعض الروايات بعض الصحابة قالوا له يا أبا محمد ما انت فارق روحك جسدت إلا وانت تقدم على أبويك علي وفاطمة وعلى جديك النبي وخديجة وعلى أعمامك حمزة وجعفر وعلى أخوالك القاسم وإبراهيم وعلى خالاتك زينب ورقيه وأم كلثوم فسري عنه وتهلل وجهه رضي الله تعالى عن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي الحسن سنة 49 من الهجرة النبوية وعمره 7 وعمره إما 46 لأنه قلنا أنه ولد في السنة الثالثة من الهجرة النبوية ولو أن حسبنا السنة الثالثة كان عمره في السابعة والأربعين من عمره كان في السابعة والأربعين من عمره لما وتوفي وقبض طروحه ألا صلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صلى وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد إلى أن ألتقيكم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته